قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أعمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أعوذ بالله ويشترك بسم الله الرحيم وقبل أعوذك أن أعوى آيات ذا للحزانات وقمد على سورة صوبة آيات ذا ومنهم يلمسك في سلقات فإن عدوا منها ردوا ولو أنهم ردوا ما أرثهم الله ورسول عادت العادت لفطرة الله وحول سبحانه وتعالى إن وصلقات وصلقاته للفقراء والمسنون وحقرة وصلقة وذكر جارهان فرد كهيل إسكاله وليه مسيج الفقراء والمساكين والعميلين عليها والمالفة قلوبهم وفي الرقابي والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والسديد سمتون السديد داس نوع ايه اسكال مركز العلماء سكرها فانما انك سديد دي باللصية مساحلها دي اللصية هو صحوه وصبقاته هو صح امام الشافعي قائسه يريبا ليه وحا رحبا وعينه لكن انت ان شاء الله وحايدان متعداد سديد دا كمية هذا مثلاً ده, ده كم هذا فقير كم ama مسكين كم هذا عامل كم هذا وكاس هو عن هذا الجريمة الضومة يوحى اسم الجيران وجمال فقروب بهم كم هو كواه ويه وجران لكن هنجرانون وفرة ثابتة مر كميت مثلاً عطت سو سرقدي وسحول مر كله سبحانه وتعالى إلهي لا إله بقي سبحانه وتعالى عنده وحن شكر qaya mari nikleeyir yaa ta fiileeyir umba cena yaa ilaahi ba soo qab yahay suurku asaaso ku jira sallallahu alayhi wa sallam nin u yimid oo ay sadaqada wax iga sii lil fuqaraa iyo masakin marka makaalaba waa kalaaba oo doob ku waa ila isfacadbay laakiin kiree daram bay u kala isfarafen faqir qiiy masakin ka daran qaybna aan dadka كانت واقصلا وانت بحرق بالحصول او ده هي لكن اذا اعتدت سورة الكافي انشاءالله شاء قد قد هدونا اي تلمام اي سوحد موضا انو لي تفقيره الاهي سمحانه هذا الدون اللي باحو يريد انما ايه ايه المساكين يعملون في البحر اما صح فينا المساكين هذا الدون لي انتوا ايه ابن ايا فارة بلن باية مال بلنوي ووالقاري يقول الدون لي ايه walad ka degree miskeen kaliita ayba siyaasay creesood dirishin timir li dadab dadaba haa kaaga niraa wax ila faqeer kuwa kan indahaala wa kan lugahaala wa kan ku doonayaan noqdo ama hay's ku dhawaadeen ama ka dinaanaama xoolo ku aan oo هذا متعاهه مسكينكم وعلى غياي سورو مخهيصتو لكن واحد خفل المهيص لا توحو كبد وين هي هو ليس المسكين رسول الله صلى الله عليه الذي يطف على النار حال مره لكن فقير قوسو ومتعاهه اه سوا البهم بهدنه الى لينيا قالوا قيل قلد سبحادو tan sawir oo di kaca ka shaqeeyay hadduu doonay qani han noqdee qayb kure linka shaqo ka dhigay loo diray amaysa way isku dareysaa qala qururinaaya dikada taybtiisu ku yahay masjidii de qow kamidii wal والصحابة sahaba وفي oo ficnaatay ba ka waranaysay ku islaamayno rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam oo kaleeyayseen inuu nisiin muska azwiina muslimay ilaa an adduyada iyo wixii intan dhacay aan ilaahay iyo rasuulka jicala nabade rasuulku sallallahu alayhi wa sallam saaso hayo hadda fermako wadayaashoodi ee xore islaami hore badna oo laga helay qolne fogeera ka ugu yar buu content si wadayaashu way adu quliy abihu midki walarkaba boqol iyo tiyo muawiya abii hadar mid boqol baalasiye walowada bay haayeen marka muelafa qolowado taa islaam kale jeecelaysiinay ama islaam gu ama haddii araba la qabaa inuu soo islaamo oo xogaa gufi jaal wa radka adoomada adoon in lagu xorayso qadii wa bananaan tahay bay dhahaan culimad ee kimuqas taray li inta dad isheeso waan ku xoreenayaa ay waxa ayaa si ugu xoroobay madonna lagu soo gadeeyay zakadi qayb lagu xoreenayaa oo ka firqad waa adoomada ku deynta lagu oo wariyagaar ahaan ku oo كان صدقاله وحكولي هاي وصله انه انك القبيسة لديه جريك صلاة الليل له هاي رسول صلى الله عليه وسلم ويجي منذ ذات كالفرطة وحسكو حنباري هاي رسول كوين نرجم السيان فرصينا وحسكوه الرموة وحكولي ان المثالة الله تحيله إلا الى احدى موين صدح رموة بمسي maal kiisii baraynta ku dhacday soo lahayd qaybabeen tashar maj ka soo qawaa u الله عليه soo soo la war soo kalaabaad waxa weeyee ee ku ilaahay sunaaroo kun tahana faqeerow إلا صدح rasul ku قوم wuxuu yee ila sadex ay taagan oo dadka qoomkiisa yaqaanaaydo aan helin waxa weeyee waa faqeer buu faqri ilaay ku riday kana ماذا حالة إلا انت ادى حين أن لكوهر ذكرنا طيب كله وعلا سنة والغار مي كان نفسي سأدى يموبي تأكيد ذكرها حقوانيا لكن صحيحها ها. اما هاودى يمو إسلام الاسلام كي يضدك اللي درطان اما النفس سأدى يروح الدين تلكوهر ذكروا حلا لكوهر وفي سبيل الله با اسكالوا المجاهدين ذكر الجهالي وعلا الله قضي وعلا الله بغيري قايد حب بالله قضي وكذا كذا طيب waqbi seeri masaafer ka qayb galo rooha masaafer ka aad u doonayso salaada u jira wadanku ka yimaa meesh magaalo ka yimid baayoo ka yimid hadii mar saheed ka goodeeyo masaafer roohii yahay dadka qayb ku leh way fariiqatan wa farad iyo waajib oo mina lahayd ilaa xagga ka aanta sadaqad wallahu aleeman hakeem ilay wa ilmi badana oo او سوره القتال سوره الفاضحه اي يدي عبد الله بن ومنهم حكمه المنافقين قال دينك قوي يدي النبيه النبي دبي ويقولون كلها هو يدون وادغ ماي كولان وحول مشك دغي اسك ماقري رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم وعلى الرقيق ادي اذن روح الحارس بالظلام وولا يقول الحارس باور فغاره رحمه من الله اللي انطله جلع اسمه ساسونا صلى الله عليه وسلم ادتك واما انه و سلامتي يا اخوه الا نصيبك في الخير كذلك روحي لو يسيهنا الى سبحانه وتعالى خير لم دوني رسول صل الله صلى الله عليه وسلم عبد الروح ابيك كل و شيء جلع لغا و ارى خير لم دوني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عبدون حارث إلا الا المنافقين تقولون حارثون او هو بلا او شرط سمين يغبي ما هي الصحابه اللي لايه مسلمين في الدكانيه لا ينفر ان دليي رسولك دين صلى الله عليه وسلم فالاي كان ربينا انذرو ورسال الله ورسالة مركا دع سائتي يجلا عيا حريسي أي قدر يان الدلوات كلام الدوق والدرايان ونخاض ذناء مركا منافق يقال كير سنة قاصر عنو على سبحانه وتعالى وشو ومنهم حكم إذا ومنافقين تقل ذين كون النري ويقولون الدهاي هو النبي بدون وحول وصمة غاي وعندك محي كولا واحد قولو حات هذا نبي الله محمد اوذن خيرن وادك خيروي خيركم مغرب لكن شركم مغرب ايو سانحات بريء خير بو يينكاي لي خير خيركو اذن لكن شركم مغرب يؤمنون وهم بالله الهه سبحانه وتعالى قومي الهه وروميه هذلك الهه وروميه واه ويؤمنوا للمؤمنين, فقينت دي دي هذا ويؤمنوا للمؤمنين مؤمنين تنهار الفوضى وغرناياه ولكننا فقين توكيس الذين وإلا يجي الساحب برالقناه. إذا المرء ما استنوي هذا الكلام نعرف رأي ماي. ويؤمن وغرنايا للمؤمنين هذا الله مؤمنين فغرنايا والرحمة للذين آمنوا منكم وإن كان كملا مؤمنين تها رسولكم الحاريث وياه وعليه الصلاة والسلام. وان الحاريث الرسول الله دبيه. رون علاه عليب علاه ورسول الله فعل بكل دم يطوق كل بالله الهي ما يكون دارنا ايا لا يمكن يكون دارنا لا يردنكم سيد الدين الغريان والله ولهي ورسوله هو احق حقا ان يردنوا الي ذلك الغريان ان كانوا هديين مؤمنين هو اله الروميثون لك مؤمن تاب الى الله سبحانه وتعالى ودارنا يعني ان كرهت فمان صغيره وروحها دار كدة دفاعي مايو إلهي حال الجنين، وصورة هذا آخر كاسان وقته كده نقول بين تشهد وبين السد دفاعي كله المناطق منهم، صدق إحنا ما رن إلهي سبحانه وتعالى بالبادي، ورنتي كوب بالبادي كعب وكمرق كوروي إلهي سبحانه وتعالى نعمه، وشئ إنتي يعني سلامي كوي مقر ما يفهم كان رسوله شهيد، جت كيسور دم بواحدة بين شهيد وسبت بادي والنفسي هرب وطاي علب داره وقاسه يسخرت رسول القرية خوف فلان وحاب كوير إذا قمر كهارن تب أنغاستي أنا بنشيء أيوه الله إلهي بشرف دو أيوه هنون يا الله بعد إنك وروش شيء إلهي شن تزكو بذبيس سبحانه وتعالى مركن تويكو بذبيس الدنيا يوم ينفع السادة قين مكوا خياملا إلهي كروه رمي صرف ما إذا آخذ كارو هذا يوم ينفع السادة قين آخر أساسه قام فعدون كانوا وقام فعول يا إلهي الذين يكون معهم مركن وحيس كد ساعيًا مر والب إلهي سبحانه وتعالى يدار يا حليفونا الله يقول لكم منه إذن لك أن يردوكم سيدين تهالي قريم والله إلهي ورسوله أحقوا حقاً أبداً أن يردوه إذن تهالي قريم إن كانوا مؤمنين هذين مؤمنين يهين إلهي رسولك حقاً لك إذن تهالي شاني من رضي يحدد الله إلهي خلافه ورسوله خلافه فأن له من نار الجهنم. جهنم جهنمى النار يمد فيها النار ذلك و النار تلقو واره إلهي نقبل بعديه ألف سيد عظيم ودلوهم أر أرنا ما تدلوهم أيها عليه سبحانه وتعالى إلهي النار قليو بنعود بالله يحضر المنافقين منافقين تو وحيكع الصنيان وعاد وجد كتؤيهم أنت نزل عليهم السود الجيو عليهم دشوا صورة تنبيهم ورميهم بما في قرابين وحق قلب يتغير ثلاثة كعصني إلهي وأوجيه سبحانه وتعالى إنه أوجيه وفلاح زيني marka saɓe bensheega iyo marka saɓe gaalima xalash ku karsanayaan alle xii subhana wa taa iyo maalinba waddu marka cabsanaay waxay leen goolmad ay xadubi doontaan naasiiriin baale subhana wa taa yahdaru al-munafiqun oo soo جل ما ma tahdaran waxa taabsanaysanad ka dib 20 ilaiba soo saaray banana ciyarna niman hay kusoo degtay ayadkan ay kusoo deegan tabooga hadda soo raaliso degteen giddigeedoo marka dagaalkii markii laga soo noqday dhibaatooyin badan sameeyeen intan la aadin bay dhibaatooyin sameeyeen waa kuway xaraa oo ku hadala badan bay dhiheena niman ba intee fursan ayaa waxay diheena ma raayna mid la quraayna raasulka iyo saxaabada ayuu dadkaas culimada oo raar xayrka oo quraad ay noqday kuwa quraanka yaqaano macallimiinta kala xufaada wax lama ma arag baydhan oo maxay kala mid ahayn wax la wa akle arsnah haddii markay wax la sheegay inay أهل الخير تهايو علماء تهايو صحاب الصراخ ويثوب مغيب ويعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروح الشرعي هو يلوي يقول جس جس إن يوحى على شيء من كذا وصا صاره جس جس وعلي سبحانه وتعالى هو السجل إن الله مخجل من صاحبها كعبسان إسمه إلهي بنان كثياني ولكن سألتم فددت آج لا يقولون في هيا إنما قلنا ورحمنه نخوض ونسك لحققين شيئا نتكلم إشكشة كثين ونرعو نسكع إياه لين الصفر كان سلافين قل وحاتر هذا أبي الله إلهي وآياتي آياته ورسوله كنتم مياط حاتين تستهزون فوق جس, جس rasulkii في aayidii ay astay jasnaan dadka islaamka har shacayirta iyo quraanka ay xirsan yihiin dad oo jeesay gar kooda iyo xijaabka iyo ilaha aayidda ku jeesay xulhiin hadd gar kooda iyo aayid ilaha marada la gaab yahayta waayid ilaha xijaabka aramaat horeu marka ala subhanahu wa ta'ala سبحانه وتعالى ilaahi subhanahu wa ta'ala ee aayadihiisa iyo rasuulkiisa iyo ee ilaahi ma ku jeeshayse san ruuxa ku jeeshayse awrki ilaahi iyo wuxuu dadka ilaahi faray ilaahi ruux ku الله walimi rasuulka sunadi si uu uu rasuuluhu sallallahu alayhi wa war ku jeeshay sallallahu marka شاعرت الى الله سبحانه وتعالى اوامرته الى نواهي دائمه اكو جهجهتو ولا سألتم لا يقول ويعود ذا رسولنا صلى الله عليه وسلم رسولنا بن كما جرينا عبد الله بن عروه حديث يقول لنا يوفي صلى الله عليه وسلم او دخلت تورتو غير دخل بدل بهيدا لوكه دخل يحل خاصه سو رسولنا صلى الله عليه وسلم عيادا نتا سودك من فراخره ورمو الهي يا رسولك عيادك الالهي يا شعيرك يضدك السلامة وطجه جاسا عياد باهم الكيساق وصدره ولئين سألتم لا يقولون وفيداه يعني إنما كنا نخوض ورمو نحقرين خوضك عدبيها البضنة والبضة البشارة ونتكدفها لني هذا المنزل سلافين وضل نسكدها فينين وقتا نسكدها فينين دائل كانت نسكدها فينين صحصا صح ونلعب ونسكعي هاري قولوا حتى أبي الله و هذا الداعي سكب بين عيسى هذا وصل رحمن أي آيات كثيرة رح جلس يذكر الإسلام برح كل شيء قلوا هاتع بالله وأياته ورسوله كنتم يلأهاتن تستهزون فقوجي جسيا لا تعتررو هعود هعود الدارين قد كفرتم واتجارون بعد إيمانكم إن تد إيمان ااا يرثين كذب بدجارون أصحاب هذا كم مقصدات مؤمنين هايم لكن حيكون عليهم الإسلام كرب من ملثمين كنور هذا القاسم يجسيا سكايد الإسلام فوجي جسيا hadbe manta kubayna sha ayda dad ku jecel yeesto ku qawan tahay ada garkaa tahay ina faraxu sallallahu alayhi wa ku و هذا وأيدي لا يحقوا إياه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كوا سبعة عشر رفع سبحانه هي لا تعتذروا بعد قد كفرتم بعد إيمانك حذر دارنا وقالوا ذين أنت مؤمنين هذين كذبوا إن نعفو عن ضعيفة هذا كوا حفنة منكم إذن كن كمذها نعد الضعيفة كوا على علابينا بأنهم كانوا حين غذين مجرمين فهلوا علابي و مجرمين سبحانه وتعالى من مركبتك كمذها كوا لها والسماي aya markiba ilaahay u soo noqdo qoomey markaas ilaahay bari wuxuu yeyay ilaahayow anti darta leeydiro hadana dadka inba hodeeyga qad goona dhacdo ilaahay wuu ajiilay oo dadkii lagu dilay wuxuu kamid aha ee musaariin ka dhagalka laa qarin goomaa shaayowla ba kan baa weel lewaynaar u galay ilaahay dadka inay dhaqan buuyo gabdeyay wayn baa indow baa iga qarin sidii bana طيبة، Hmmm فقالوا على المنافق و المنحمة ربها الان نق PARAV حيث يعترضون التصوير مع ادتürü بوق فبمنافوا من وحينما كنون لا فعل بح These days المنافقين أ marketers و المنافقات هذه الذي هاته و الأمرز و الأ канале هو كلنا وسهي بعـلمن و Бدد إسم الله أسمه و точки كلهم الذي ي فقرعان قيبت و قيبتك منكر أي شر شر كيسفران بو عليه سبحانه وتعالى وينهون عين المعروفة خير كنوى يتكرب عنه وينهون خير وردن بسكد إذن ويقبضون أيديهم جعمها قيبت وكعنتك أي خير ككبتها نتكي الله عركي خير سمينها قعنتها تالي قد جياه هذل انت يسرد أفضل قعنت خيرك اللي يغباني ويقبضون أيديهم نص الله إله به الله فنصيهم فنص هو إله نوه ilaah سبحانه وتعالى ta'aala illaa wa hunaa fasastaan wa ka'absadaan wa amarkiisa qaataan oo rumeyaan ilaah subhaanahu wa ta'aala wahi masaa'ihi ugu jirtaa adunyaa aakharaa wii looseeyo waxaan baqmaasaa u dhaqmeenoo ilaah subhaanahu wa ta'aala wii illaa wa xuqn nasaraa yaw wan na'i rabb subhaanahu wa ta'aala markaaso khayrto dhan ka ooyday oo masaa'ihi adunyaa إله الربويه ابو هي المنافقين حقا منافقين او المنافقات هي دمك ايون منافقاتك كفار غالودن وقالوا و خيوذا علىاتك و نار جهنم إلهي وهاي خالد فيها و يكون نارتا و ويركد ما ين لو هي حسبهم نار كفر واحد دون سمي اسلام كجيه سياسه اسلام كخيار برياي سمي إلهي و هي نار بايسويت هي حسب هي جهنم حسب كفر ولعنهم الله إلهي يا ورهم علام بيله المقيم يجوبته علما لقب حين بيله كل الذين من قبلكم يجوا إليه لذي أنتم أيها المنافقون تقولون يدنكم كون منافقين توه كل الذين كوي وكلاتين من قبلكم يدنك إن كوري كانوا كون إن كوري وحياة عين أشدك وضرا منكم حج قوة حج حوج وأكثرك وضرا أمورا حج حوارها هي أولاد يا منافقين تسأل إلهي ما رضي كوشائي آخره حكم رادم كان اللوسي عفيمات يترأي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم وإنك حالي سوم الرئيس فولها البلدان هي عرورتها البلدان هي حق وإذا تعجبك أجسامه جرك ولا حق البلدان عافات قبيح أهلا سبحانه وتعالى وحوية الله يحجع عليه صنعك مالبا الله وضعه ووالها بابنا مالك أهلا سبحانه وتعالى وحوية أنتم أيها المنافقون كالذين في وكلاتهم من قبلكم إن كوري كانوا فواي إن كوري وحيحايا اشد القوادران منكم حقين قوه حقه واثرق وبلم بهاين اموان حق خولها واولادها عرورة فاستمتعوا ويكون راحيسين في خلاقهم مسجد قي ادنكم اخر هو وجهه ودور كلاين بي سفيعان او فاستمتعتم قوم المنافقين تهداتتين اذن كنوا قد تطوا وكر عايستان دخلاتكم نسيبكين كما استمتع سيوي استتعين او راحيسين الذين قوم من قبلكم انكم ان كوري وخضتم بعد الكب الدباره الثاني كذلك سلكي اوكره خاضوا يواعد باشان بعد الكسيكواس ودباشا ميدينكو ودبارهتين بعد الا وتربانا بيي مورا لامينا سو بلنيه اياد لوكيمادن سيكوا بوسن اي ولايك سبحانه وتعالى قالوا اسلامك خغبنا سبحانه وتعالى عمل كودي في الدنيا ولا خسرت لبدوا كان بيتكن انا واسنود يانا حتى الجهة في خطر يوم اليوم ويقول انت الجتاة قيبت الصعيب وحق السمينا ينضم إلهي سبحانه وتعالى في الواب بريب وولاكم الخاصرون وولاكم قوة صميو الخاصرون وقوة خسارك ألم ياتكم منعفقينكم إلهي سبحانه وتعالى مئة سنة ديني من نبأوا الذين كو يوركو وكو إبرا قادني وإذا كتجوا أن نبأوا وحق السمي نبأوا الذين كو يوركو مئة سنة من. من قبلهم يا كوري ألم يأتي موسى موما من قبل يا كوري قوم من محب موسى من قوم كيسى ورقاد موسى وعات موسى موما وحسي وسماه والتمود موسى موما وقوم يبراهيم ورقى موسى موما وعفاح وقوم شعاب ورقى موما يسي لهلاك جعلها سافيها عاريها سافلها عطف رسالهم وواحسره دن وعهوتن رسولهم رسوادي بالبينات وامكانوا اعياض عذ عد في جوين على عذ ورسولنمودو موجيناي ايي او كينين ايو الله سبحانه وتعالى فما كان الله ليظلمه وهلاغ الى سبحانه وتعالى خوكو هلاغ الى وما كان لا اله الا من نكون ما هان ليظلمهم كميدل مي ولكن كانوا خي اعدان انفسهم سويدل وانا كول ييغاي نفس ظلمين ولهي عاصي الى الى روحي عاصي ياوحى أئتقى السنديس إنه هلاج و والمؤمنون, هي والمؤمنون من أولئك المنافقين تفور لهم مؤمنين الوجه السيف استفاد قاد و المؤمنون مؤمنين و ثم المؤمنات بعضهم أولياء وبعد كور وحالي ويش لعيم ويش تربيعهم قيثة قيثة كلا صيوي المودور منافقين دجا وك هو الن واد السحقو واد الدعو واد الصد نهايو بعضهم أولياء ينهون بالمعروف وقول عكسه سواء بحيث فرج الجن شر كون خير معروف ايش وينهون عن المنكر ويتكربا وهي شنو ظن و الى اي لغه فغان يا شرع يا عقل لو انكروا كون استرهبين رجاء دون تنظيم ويقومون صلاه, صلاة دي وفي معروف ولا فريه ممكن كرهوا صلاه دي وكرهياوي صلاه دي وحكمت المعروف فالشريه كتاجهنه الحكميه ممكن كرهوا marka wax walba waxa bintina lahayn qisu'a taa ma'ruuf kale isfaru muka hadii kale salaad baa laga tagayee ee toosiyihii baa laga tagayee salaamkuna laga tagayee wax walba ma laga daqajinaya shaydaan baa la wada daba galayaa hadii la waayo dad dadku ma'ruuf xafaro muka karreewu wayna kaan aal mukar wuu qayimuna salaatabaa toosina yana sidii إلهي بأي لي أن أمركي س... أمر سيئ لي أن يحوى روايك هاريا أرائك قوى صفاة الله يا مؤمنين تهي رقية دمر برئ سيرحمه الله إلهي بأي أنه حريحون ضعنا حديث الإلهي سبحانه وتعالى سيم ضعنا إن الله عزيز حكيم إلهي صفاك سيئسك عز إلهي غارب وحكيم وإلهي مجد فوي وعد الله إلهي وفقبلا قاوي المؤمنين والمؤمنات فقينت إلهي وقبلا قاوي النار إلهي وقبلا قاوي رقى مؤمنين تهي المؤمنات كم baro أي ay من aray samin saata haosaan haroobiyal xariidna waxay ku waraayeen fiha janaad dhaxeed oo masakinaba ilaahay u balan qaado u yahay tayibtan guriyo deej ka sameysan fiid ka sameysan aan doobadan iyo bulkeetigan iyo wakaashmeetadan iyo qoryahan iyo dhagxan iyo aheen ilaahay u dhiso subhanahu wa ci janna taa aadna ku qeylajinada nagaadig gurigan adduunka waa laga tar. Hadaa guriga dabaqeyo oo quruuxsan oo waa kaas oo saas oo saas aad leesto. Maryum baa laga kaxaynayaa. Waqtii laga kaxaynay. Sawaasii iska ahow. Ma loo kaxaynay. Oo qaburiya badan oo dadkii dhintay ay waawra oo ku قولي عن دونك واصح كونه خراب على عدن يا رب كده كان الدونك يسون مجهرو أنة كتجملس سو بقولي عن دونك مرة بالغيرة انت بعاتنا وديننا طوفان إمادنا ودائرة إمادنا وقاس ودب كقع أقولك تجميلس يسون كار دمامة يقولي مسكينا في الجنة عدن بخير لقولي وردوان وطالعها شو من الله يبقى أكبر كسي ومحصل جنة رأي وحاء خير كيقولي جاي محاكوا إلى يورهلك <تصفيق> إلهي وتعالى وعين يا إلهنا كن نور سبحانه وتعالى و اين وافجوحها ادنكم ووحير او لغا تري لو با سو دونا كغاسا كوبا استا قولا دمن اي خباد اس كلو ضنيا كوبا سنكرت لو كينيا كوبا نو استاغيا كوبا غاي لا قلويا كوبا غارجريا كوبا بدو نيساد وا لاغا تاغاد فوقدان ساوو لاغا تاغاي اسبابتا كادمن لكن والا إلهي إلهي كي إلهي سبحانه إلهي خطوة هنا هي جيو، هنا قد قوة دم كان كتير جيو إله الرهاب وردوان من الله أكبر والى، وحاساً يا جنودنا والحكوين، إله في بيته سبحانه وتعالى. ذلك كاس أرضها إله يدنا راي وجه، هو الفوز العالي واللي بينه، وله يكرر على اللي بينه اللي بينه، ضرب واحد على لكن اللي بينه وين؟ نبط واقطه على سبحانه. يا يهندري نذيرنا، جاهد القصار، قارض الجهاد. والمناصقين للجهاز واغلو عليهم قاد كاو لبد قلو وما واهم بو يغود منافقين يا غالب لبد واش غاله جهنم وي وبئس المصير مله صدان جهنم او خنبالي سوحان ود يا اهل الكفار ده غاله ولولا جهاليه باموالكم وارثنتكم وانفصكم برسول جهاد المشركين غاله جهاد الاموال خولها كوبخاي وانفسكم نفته مشه جه غاله حورته جهي او سيف قاده او قوري قاده او غاري قاده ووكا waa kan ataxan atag kulje had in gaalada dadka la naciiso wa arko kulje haday in gaalada la ahaayo wa arko kulje haday in shaar la tiriyo wakaal dadka la biis galiyo gaalada waxa yin looga waro arko kulje haday waxa soo wa arko kulje ku oo ka nan ka room la day jiray ee rugo saax jiray dagaal tiguu weyn maash ka ba xeerka kale ugu qeyn rasuulka kana sallallahu alayhi wa sallam ee misee ka tahay suuga yiga halkaan talfarta hasaanow ka waaxay ka abd marigii ba halka دبيدي نصوص مرحب هناك الصانع مركز كيف بنصه فيه مركز عايز أن ما كتير قيرس إنزين رسول ومركز دم السلام ونخير بانه إياه أسرع يقوقر مركز سويفي لا صرناك كما تصلش شعرة عين عجيب أو بكر تقويس هذا كأله كريقة نص هذا قرار بركة مركز عبد الله الرواح السحابي قال له إياه حرم تسوى طوافة عمره القضاء اللي جل القضاء إستناك الضباط شعر كريف. بسم الله لا اللذين إلهذين وبسم الله الذي محمد رسوله بعد ذلك قبل الخال بيد خله وبين الكفار عن سبيلي اليوم نضربكم على تنزيلي كما ضربناكم على تأويل ضرب يزيل الهام عن مقيله ويذيل الخليل عن خليلي يا رب قل في تنزيلي في صحفة تطلع على رسوله دانا الخير في في يا رب إن مميم بط الصلاة صلى الله عليه وسلم عمر بقوق الصلاة وحوله في حرم الله وبين رسول الله تقول الشعر بعض خرين سحرم في, في الله sasul kirtashay rasul qowd markaas rasulku wuxuu yidhi daa isaga falaadto uga baran sasul rasulku wuxuu falaadto la dacaya gaad daa mulka markaa heystay xaran oo daawasho soo saay u daawane يا وصل الله بابي عرف كاو الله وش روا مراد برسولك أيه المنافقون يا من أم يا معشر من أمين بلسان ولم بقلبي ساكن صد بدي سوى آخرني هو نقرب قلبي إلهي أنكرني عرفني يوي صح الصوينة رافد حالينه هي هي هي الصيحة صحيح عجسها موسى لي لكن ضبط سجارة أبرك سيناص فذي فوق كري وصح السير سير الواحد اللي ضبط سجارة أبرك مرك على سمحنا وتع مرافقين ساس مرك لقول الجهادي عرب قالوا قراين وكاست حجة سجل ولا لكن يادعن لو قادم ما يقول عليهم كف اتوهم جهنم و بيس الله بالله اله يقضى علينا ما قالوا دين ولا قالوا كلمة الكفر عايز نصيحه حسين فشيغان عبد الله العباسي جلس من الانجليزي ومنافسته ايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاوي وهاي وشيلها ياداي رنت هاي الى ان كودارنه دمرها رسول صلى الله عليه وسلم و يني مارتا سوو شالايو دار اسoona maray wallahi wiil taniga waxo ma maqdeen wallahi waa wuxuu sanay hooymbo iga sheegay waxa ma jiraa wiil kaad gumru goode ilaahi subhanahu wa ta'ala suuduje ayat yahlifuna billahi wa yakdhalanayan ma qalayn hadal ka dhihin wala qalqalu xaydihin kalimatu kufri رسولك كمك رأي سنة كم عبا أنا قناعه الله غلاين وغريئي مُعين ورسوله إنه قناعي من فضل فضل جيسا فإن يطلب هذا توات كان يقود توات كان كافر عن النقاية خير من بله من النقن وهي توله هدي جسلا ويولق على ما ذي من أصل صيوران الله غلاه إلى عذابية عذابا عليما في الدنيا ولا آخرة لوضعك عذابية وأدّونكم فرحان يوقع سي عارنا حور ذك قيس wama الله في de mi wali wala nasir min kaas iyo laba iyo toban marku toob rasuul ka soo noqday رسول صلى الله عليه وسلم alayhi wasallam tooga mar oo jeer taas aan umar ayaa meesha ciriirigeed idan yara halka mar laba iyo toban bayntay maraxa soo dubteen oo iyagu soo kaxeeyeen amaari xudeefkiiya rasuulka waday Amaru markaas ugu heli sanka garacay calareen oo kaaso cidna ma ka gelineysay ma waxan garanayaa wuxuu wax xurgeera kulli waan wada الله Rasul sallallahu alayhi wasallam fidee fakhsigaani ah umur sheegay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo ay Umar dii jiray أنا ناري ثامر يسوم منافق يعني محل كت كان الجلاء وكاس هذا الحل وياكم. بعراضة المحل وياكم يمنافق إنه جلس الله بالله ما قاروا واقهورب كاوي حلف جلس ليج كلمة الكفر وقفروا بعد الإسلام وهم وكون تنبول الله رسول walaka ku dhocbur waamuhu waxa hanin fi ma lagnaalu waxina gaariin oo in rasuulka halka ku dilan bay doonayaan waana qamoo rasuulka wax kala kuma xeebay wax kala kuma inkirin oo waxa ugu ma sameynayaa ummad madonay inay dilan ويا تقول له هذه سيجت سلاوي قالمدي سي ودان يعذبهم الله إلهي بعذاب يا عذاب أليم في الدنيا والآخرة وما لهم في قلبي وصغنا من ولي ولي ولا نسيان يحيي من ما امور تولي و سيغته وإلهي و سبحانه وتعالى كريد و قع قاوي كدي فخير ما هي ومنهم مرافقيين فكم من من عهد الله إلهي قد دارت و بلان ده وقا لا إن من ننسي حدو نسي لنا سبقنا هذه فالله يسوي انا سبحان نواصل قيسين وانا خونا المصالحين عبد الله بن عباس و احدي كنت اي ايه ام لما نفهمتنا الشاغين هي دي جري ايه تعلرت اي عاده كسودكت نكاسن كل يدي حديثا و ديري ومن وجه يغيرك يوريه رسول كوي يدي هي يا وحاجوج خير رسول الله صلى الله عليه وسلم maalina waxbu qosannada xuriin rasuulka ilaahay baa marka rasuulka xuriin a xarada an taa kuuna midna nabi mid aanad aniga oo kale inaad noqoto falaa ko ah ilaahay baan ku dhaatay u xidkaas aan doono ilaahay tahay baayay wani dii rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadda waxaan kale inaad noqoto oo oo wuxuu yiri ilaahay baari intuu dhaartay hadii ilaahay si waxaan oo ka oo aan meera akhay xordan ku bixinay Allahu maridu ta'ala wa tarifqan ayo rasuul sallallahu alayhi wasallam salaad baan balashay ariguba wixii aad u talaban in islaam uu magaalada jeego oo afarta salaad shan salaad ee و سيفو غاد و خوبر انو جمعاده مال سب حتى هو سكا سو غاري كريم هل تاسو تگاي الله عليه السلام و علام يا ويل تعالى يا ويل صلى الله عليه وسلم خود ويل دري مركا اسا يا نينكرو هيبن الصليمه ايو دري تد فقدا كسو قاله علي كريم بدن اخري والله والله انها axoo jeeyay gaar la wax lagu qaado way baajiyelada waajida waa sheegay waxan lagu ka ka haymo fiigel buu soo rahay hal aad iyo aad u fican indhaad baal qaayob isoo weeri aniga ilaahay dacis ma arag taruu dhihi hadaan la igu lahayn qaad bay ya weel in karaba hayn ba maglay uu tagaa waadi rasuul sallallahu الله wa sallam abubakar waadi umar waadi uthman waadi wa akhbar uthman boodan tay marka kaas ha kusudo sabood sagada ta haate sanin badan soo shagnay maal ku wasaqnaa waadi badan yahay ilaahay waxa wa sallam wax yar weeyii wax yar oo ku qaatay aya ka qair badan wax badan oo ku mashquuliyow فقر يقول ما مالك تر قد غنيمه اللي جيده هي واقن واقلبك صلى الله عليه وسلم غني بكثره العرض طلع بالماء غنيمه ولكن الغناء عن النفس فواثفق له لكن الدرهم ينفق لك حسابك يران يصوم رشق يقام يشكرك يقام وكاسه مساء اا وحب بدن اي لهى ددك مالك هسه كو يران ياى ومنهم حق كلمه من من عهد الله اله بلن قادوا ضرب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <محوزي> من هو هي اللعينة الثامن في فضل اسديه الطاهر اسديه لنفسه بقنا ونسرقه سنين ورانقونا ونحن قرن من الصالحين فرما اقام من فضله الاي مرقس في القصي فربنا بخيره بي فضله الاي ويلا بخيره حتى واجب ذكره وديري والتولو وجه سدنوا الاي سبحانه وتعالى انك قابدع وحيد وربنا كقريش سطلي ايوجد وهو من عرب يوجدس فعقم رخيصة منافق نما وفيه قلوب من قلب والذي كجرت الى يوم يلقونه الا انت الىك لكم من النفاق وكذب جري او قال لقد قادي وهي الله قدن ولي صدقه لم قال فعقبهم الى يوحد حلسيه نفاقا منافق نما وفيه قلوب من قلب يوم يلقونه انت الى الله مالك الكلكم بما الله ما بريين ما baydaay qolob balan ila wuxuu yiri ilaahay waxan ku dhaarnayaa in qoloba ka hayn oo saayeele oo saahan noqon oo mashquulayna waka balanka ilaahay la galay dhaartii uu bureen markaas ilaahay munaafiqnimo qalbiga ugu galiy ilaahay taamada ku jirayti waalay subhanahu wa ta'ala inta ka dhabanay ila ahra fulama wadaa wuxuu kaan yikduna iyay baynta shagan saabtada bayn boosa oo ka beniyi u sii gudbiir waan samaynay alan yaalbu قلبه يوجد جنوي وعنه وشهي يانا جواهو طهي كفقا وان الله علم الضيوف سامينه وقال الذين منافق الذين كوي هم منافق انتو الذين واكوي يلمدون عابيني المطوعين هو صدقات صنا الله بحنا يومينا المؤمنين هو يومي المؤمنين في صدقات صدقات الان واجبتين بالتدوع للا عبد المرارة وحريعين اللي بيجري ايوه حصولكم انتو بعض الناس يقولون لا وقع مولود رشينا عدشان بلنبو بلنبو كان بذكر أركوي عبين هذا مرء واستصي كان وحيدا إن لا لغني عن سعي هذا كان سعيته سا إلى يوم البارح مستعكك ينام الحساب يرى وحوض لا ليك بحصن إلهي سبحانه وتعالى ودفاعه ينول عبين يقل الذين كوي ومنافقين يلمذون الدرا يعين المطوعين من المؤمنين في صغر المؤمنين تكمله صدق الله كتهدا و عايه واجب كاين كوي لا اجدنا هي إلا جوده وكل واحد لا يسقرن ان الله هو فيسخرون كوجسهم منهم صدق منه منهم واحد بان بيمنه واحد يربح يلا ولد كوجسهم سخر الله منهم ظالم لا يبا كوجسس او هو بارون لا ولا ولاهم هيلين عالم استغفر الله مرافقين تنوي له حنا دم ذاك ويديه لهم انت استغفر لهم له خلينا يغفر الله له. وأن الله يقول الله صلى الله عليه وسلم وإلهي كان أقبال ما يضع الترعض تضرعاتا جر إله ورده إله ورده حتى تضرعاتا جر جر جر إلهي كان أقبال ما يضع الترعض ذلك إنه يتعرف أنه حيث كُعْدَ عَلَى صحابتهم كُن صُناتهم الله ورسوله وإلهي يهل معه إلهي يكفرين إله رسول كيسا كفرين والله إلهي لا يهدي حقا ما هو أفجيه القوم الفاشقين فرح المخ سواء أب مركز سيدنا جليلة والله عبد الله من أواي هو وين؟ مركز من سيد الحديث الصحيحين كما متفقها كل كيس يومن في عنا بؤيين مركز سيدنا جليلة تعيش ساجنة إسيا أن حكم في دير ساجي يبارك الله عليه كأي الله ودي وغسل تعيش كيسن طوف وري والوف كان الله عليه وسلم في واحد صحيح أن في على قص الصاعر في الروديسة حلقة عدجي أيو إلى أب ريو وسرادنا كتبني منافق عمر بحسق إلهي <سؤال> ilaay kaamireen marka wuxuu yeeleeyay ilahay khiyaar buuxiyeey ee Da' Umar waxa aslayay buuxiyeey Umar markuu waramay san rasuulka ugu dhiray waan soo qabanay sawu yageed ka dhufanay ilahay khiyaar buuxiyeey istaagfir laa waayda marka awlaas ilahay ban ku dhaartay danoogahay hadaan ka badin ilahay u dhaafan خلاف رسول الله الرسول كالدوية جيسا وكرهوا حي النعين أن يجاهدوا هنا الكبحيان بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إلي دينة إله الكبحيان بي النعين وغذوذ كوب كه رايح وقالوا حيث كل المنافقين تلوتي إله إلي بالمنكر بالمنكارب يسفر وقالوا حي الدهان لا تطيبت طيبتك لكثري لا تنفروا حيثنا في الحر الوحي اللي كرون حقا بيهد قذوذ الوقت أبار وريبا أهو أبق مارك عصان حجاجة تبيرت بحضايا وانا قانا مانا تبير بحضايا تبيرت ان مارك عصان بسلاني مارك عصان رؤون ايمان لديه سنتجيني سفر كنا ينتجي اي وصفر دارو اه دياذو اللي بهجوي سبحانه وتعالى وقفرحون فرح المخلفون بمقعدهم فريسي بوضع الكفر خلاف حران فريستان اي حران خلافة رسول الله رسول كلاه الدميسة رسول كلاه البحي وكره ان يجاهد هنا الجهادان بكرهيش سر النعم في أموال من جهدان كل جهادان يو أنفسنا يكذبين في سبيل الله إله الدين في سياق رجال كذا وقالوا حادهم رأسان في رهض حينا في الحر فرجال كا كل واحد رهذا نار الجهانما لا أشد ضرا حرا حاجة فرجال كا لو كانوا هذا يفقن كرفا مي وعماكها مياه جهاننا سوي شقق والبلاوي نعود بلاه فليضحقوا قليلا حق أصلان هي وأدم قوحيه وليبكوا هؤيان وآخر كثيرا نبلان جزان أو على المرن دكتي أيها الصحابي يقول عيسى بما كان يكتس وراح يكسبنا إنين لقى على المرن يعني هذا أجد من كثيرين كثير الحديث بضمك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لك أورهم إنتي ويان ويان ويان مر كي كنا معه أيها وراح يسب صلى الله عليه وسلم ليه مر هذا صلى الله عليه وسلم في ويلي مر هذا الضم به وراح اللي أنتوا لهم ما ركها دم faylan subku fa tabaq war ooy hadeen ooyay isku ohiyo subaxallahu warasul markaasuu ka waran wuxuu gaalada xaalad oo sayn noqonaysa ah xarop intay ooyan oo ay iyo jiray ay bad لما كانوا بيقولوا الدنيا رجع على ما بيكون هيك سوونه الله إليه دكتور عريق غزوة دي اللي ده حدا دكتور سواد سو دكتي يلا ضعيفة تناوح الجاد أو من المراقبين تكبير الجاد كلنا قصوا إليه عريق فاستعدوا كأي مردم كايلان طلبان له صروجين أي كل راعي وجادك وربحان فقولوا حاتر الله لن تخرج بح مايسان معي هنيجا معي هنيجا أبدا وليكن أنت النور شيء رب مايسان وشديد إنكار ولن معي معي way nin ugu macay gala dareeray maaysan innagu idinkum taad caiso samhaytahay wasal idinku gaay innagu idinku fadlan qaala waxa ku noqdeen luguudina farisatan awala mar waxa markii gooreeysey safar ka dheer loo baxay baad farisatan saad ولا فريسة سمعوا ولا تصلي هاتوكاني عادها سمك الاسود ديجي ما فوق عبد الله ما ولا تصلي هاتوكاني النبي الله يحالو على حد تروح دوشي قوموا المنافقين تاع كميدها فحد كاس وما تضنتش ابدا وي ولا تقوم على دلائم قبر سفره وي عبد الله ما يقدر يسوي توك لا رسل صار يستاغي هو ولا تقومين تين على قبر قبر دوشي وميد مناف ان نوميو كفولنا الرسول كل ولو إنهم يو خفروا بالله وحاش الله وسماعين إلهي بكو كفران ورسوله بكو كفران وما توايدن وهم يو قاسقون إلهي تعيس خب حيو شيطان عبد ولا تعجبك خليه عين وحج عليه سامورهم وأولاد إنما يريد الله صراحاً طباني عرور طباني حكوج عليه سام إنما يريد الله إلهي يعبدون ياأن يعذب بها في الدنيا وأن صام رثي إليه وعلاقه ملك ناسيس العلاع روحه تسمون من هين ولا يكو حرمتك وتساقبوا إلى الدنيا يئن بعضا أنفسهم وهم يوكلون الجاهلين وإذا من زيد ملك السوادية صورة صورة أن آمنوا أو قيل أن آمر الرمائي بالله الرمائي ووجاهدوا الجهاد مع رسولي رسول فمن رسول عيسى استأذنك وحايدا قوي جدا هو طولك هو مارس الرحابة ومنه يحكمه هو حارقت له أي كلها ينأي اذا مدبع القدر شيئا ماي مدبع وانكم قدر هاي مدبع وقالوا وحيدا ذرنا من أجل أن نكون أنا هناك مع القاعدين خوفة خوفة ردارك أن لا فريسان أن نكون سهلا بها الله سبحانه وتعالى فردوا حيرالف حلقون نقضين يعني يكون النقضان مع الخوارف خوين. خوارف وخوارف الخوارف الخاصان جمع الخالفة يعني هواين كبنقعوه للنقضان بيشتح حلقون وحتى شو يصعي ايه بنت أن لا ينسكدة أحيان عقلي يصييري ترققوا بحين خوارف أحبار يا سلوان انت عروري لا دقن لمية قرقولاء شو حجر خلاص سبحانه وتعالى وحيساس عقل حتى مقابون خذوه بأن يكون هنا هذا بس هلا مع الخوارف هوانكم معه وضيعوا على الدوائر على قروبين وفهم هي هي. لا يثور وحيساس مين ميجرو عقل ماله مهويب لحفر لحفر لنا رجوا ماشة كتر لكن الرسول واللي دين أمر هي والصحية يرانا صح عن نصيب هي صحوا ليذكروا لكن الرسول رسول يو الذين آمنوا كوي في ما يؤمن معه السجّل جري جاهدوا ويدشّنوا يان والجهادية بأموالهم وأنفسهم وأوراقي قوا لهم وحيلا الخيرات الخيرات بضم بيدي وأوراقي قوا سموا كل حون وحيلا كريه جنة هلم على الله إلهي وديا لهم إياك جنات تتجلي من تحت الأنهاار خالد فيها ذلك الفوز العليم واللي بين إلهي وحصي وجاء المعزلون كوي علو دارناي ومية علالي في البادية هيو ليو دنا الله صلى الله عليه وسلم غزوه الصنور وصل مري في البادية هرتبن علو درابطه هالصباح ومال فك بلادي علو بضم بلادي وقاس أرين أقوي ونوم وديه هالقاس نستلوك بهالنقط مقاسي مدن وجاء المعزلون بيم ومية علالي خمسة في البادية ليو دنا الله صلى الله عليه وسلم إسقير وقعد الذين والحال قعد عفاريسان الذين كوي الله والله ورسو اله يا رسولك بني سيصيب وحاصيبه الذين كفروا كوا كفرين ومهن بيها كمية علاب ليس على الضعفاء ضعفاء ضشر يا لماهان ولا على المضادرك الجهن ضشر ولا على الذين كوا يجدون أن هير المعيم في قون وحيب حيان الناس يجدون أن يستطيعون وحيب كيسية وكيسية وكيسية وحيب كيسية وحيب كيسية ولا على الذين لا يجدون ما يمتقون ماهان كوا ضشروا وقليها حرج دنبي إذا نصحوا لله ورس و سكر و سخينو ناس خين نوغلان مدن بابيان ما على المحسنين المحسنين ما هيتي بيني و دوو لو قدم به الجود و لو خليه والله غفور رحيم marka eh ayatan waxay nasaxraye culimada balan behen in firoq saabu wa istaqam ayad dahad idin ku fuqara hadda hadda waxa iska bax dad oo way ta صنحو بسم الله تواكروا ليت على الضعفة والضيع يقولوا لي وإن دلي فجعل لي واصلا ولا على المرداء وجريء ولا على الذين لا يجدون ما ينصبونه ما يستوونه كبر عندنا وحمصين حرج دم معه إذا أنا صحوري ورسوله مركل إلهي يا رسولك أون السفيان وإلهي الطاعان أو أقل ويا قلبي السافيو السفيعان وإلهي الجعرا رسولك الجعرا الدين بجعال. حتى أجيكي اللي ولعن دتك ساو الرفاعي ما على المحسنين من سبيل الددك إلهي عباد عابده يا محسنين ترد هذه الدرجة غالج دشرة ما هو وضع له وقب صدق ودل قد مباييه ودل وعقابه والله وغفره رحيم ولا على الذين قوي دشرة ونزم معا إذا ما أثوك مركز كوي مدان اللي تحميله من سيد قائد الأصيصه قلت أدخل هاي لا أجد هي هرم هاي ما حميله كن عليه قائد نسيه وموسى ايو أشعرين مالفي جري فوقنا وعلا شاقي ب لهن رسول كلاه وحمماه سنغير لكم صفق ما وشقيه وحمناه عليه رسول سين الكويت صلى الله مرقس الجيش يو السين يلا يشجع يحاضل على الذين الكويت شغلاه الدم بماهان إذا ما أتوا مرك الكويت هذا لاستحمرهم سو قاضو جارو سيسو قلت أبقره لا أجده مهري ما عملكم عليه وحنق قاضو تولوا مرك الجيش سنة يو النقون يو كاتج يو وعيهم والحال عيون من بهالون تفيد أيد علىنا إن الله هذا هو فضل بيه وكالسا أرسى عمي حزنا المنبي لأ المين أيام أي كمن كم ويسيين ألا يجدو إنه المين في القوان واحد بحيانه فصولك كل رعانه كجي هالانه وهان برتب أي الله المين هو نوفه أيه سبحانه وتعالى والله أعلم